Oh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 يليلا عبد يا حالك <تصفيق> إلا وجهه كل يا مكان فيها من ترابها ويترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملك إلا قالوا يوم وهلك مهما نور طال ظهور هي لله الدنيا حال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 الدنيا ومالك إلا واجه كلها